قبل أن أبدأ ليه رجاء من أخنا الله أبريك فيكم إحنا كنا نرغب في مساعدة بعض أخنا اللي عندهم فكرة كويشة عن برنامج الورد فأنا نحتاج حد أخ أو أخيم يساعدون المدة يوم أو يومين في دراسة بنعملها وطينا يعني ومفيش عند الوقت راح. فلو أخ يعني متطوع مشكوراً بيطب نفسي يوم أو اثنين يبقى نزعب أخير يقول لي بعد المحاضر اي لهو ايش يعني الكتابة مؤسرة لكن هو بس عن عزيز من وقته 24 ساعة شخصة مكين ويحتسبه عند الله عزيز 48 عزيزة امر اخذ قبل ابدأ اللي هو الاخواننا اللي جمعوا المحاضرات من المحاضرات 25 حتى هذه المحاضرة دي قلنا الاسطوانه فيها المحاضرات حتى المحاضره دي الله كمان بس الاسبوع الجاي نبدا احنا عند القاعده الايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله لبعه له لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد تعالى وصحبه ومن سر على نهجه إلى مدين أما بعد يقول شيخ الإسلام التنية إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس المراد فإنه يقال لبظ الظاهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن غير مرارب ولكن السلف والآئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفة وباطلة والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وقف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال في الحقيقة فضيط الظاهرية هي الإشكال الذي سبب الإختلاف بين جميع الطوائف في باب الصفات وغير الصفات لأن قضية الظاهر الشريعة عندنا مبنية على الظاهر يعني مبنية على الظاهر يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى الناس بهذا الوحي المتمثل في القرآن وفي السلم خاطبهم من خلال ما يعرفون على شديتهم على دلالة الأنفاذ لديهم لا أنه يكون شيئا ويقصد شيئا آخر لأننا أقول لك مثلا على سبيل المثال أريد أن ألتقي معك في المحاضرة في مسجد عربية أفهم من هذا رغبتي في أن نلتقي في مكان معين كل واحد منا يفهم المراد بهذا المكان وظهر كلام واضح بيك فانا اقول لك انا هنتظرك سين في المسجد عبدين فاروح انا انتظره في العتبة عند احد المستجد هناك والاخ يجي عبدين من اقول له يا اخي ما تلتفان شو لك ما هي عبدين يعني العتبة ليه؟ ليه ان اشنا لنا سين ما هو ده شبه الصوفية كله مدنة لدي. انه يعملوا الكلام ظاهر ويعملوا ايه؟ باطس أقول لك إحنا لنا الغاز ورموض لا يفهمه أهل الظاهر يعني مثلا أقول لك تعالوا يتقابل في عبدين رأيكم ستناني بالعادة بس الكلام ده هل تلومني على أنني أخذت بظهر الكلام وانتظرتك في المكان الذي اتفقنا عليه يعني تبقوا لناسها البساطة وإلا لا يمكن للناس أن يتخاطبوا على هذا النواة ربنا يخاطبنا في القرآن بألفاظ وأيات نزلت بلغة العرب وكل اللي بيتكلم عنه يفهمه وتريد للناس أن يفهموا منها غير ما أراده الله عز وجل وتقول لي أصلي الظاهر بالمرار لا هو دي من مبني على الظاهر ديه ولذلك يقول لي ايه, ايه يعني, طب يعني معنا كده احنا نقول بصحة المذهب الظاهر اللي عليه ابن حز لا ده مذهب فقي ابن حز بيتقيد فيه بظاهر اللفظ تقيدا يخرجه عن صياء اللفظ يعني قلنا دلوقتي مثلا ايه الظاهر من قول الشخص لما مثلا يقول لك انا رأيت اسدا وسلمت عليه وعزمني في بيته واكلت معه الظاهر من الكلام ده حيوان ولا انسان قولي اخواني انسان لان السياق نفسه ظاهر بخلاف الكلمة لهذا يعني إن حاجه يتقيد بالكلمة في الظاهر مش بالسياق في الظاهر ربي الله صحيح تعالى قد إن أنزلناه كرآنا إيه عربيا مش كلمات عربية كرآنا عربيا فالكلمة في داخل الجملة لها معنى هو ده الظاهر منه ما يتضادر إلى الذهن من خلال الكلام الذي نزل في القرآن أو في السلة هو الظاهر الكلام وهو المقصود بجلالية المطابقة يا رباه الصحة على أراد أن تفهم هذا فمفيش واحد لا يقولك أنا حطلطر الكلام حطلطره يعني إيه يعني أقولك بيك مشيه فيها الظاهر ودي لا فتفهماش كيبك لا هذا بلط وما لا أعمل شيئا إيه يعني أقولك كيبه. لا أسر في الظاهر فيبقى واحد قاعد رقيب على كلام الله بحيث يقولك إيه فهم منه كذا ما فهمش منه كذا الرسول على السلام لم يعجن أحداً من أصحابه لكي يقوم بهذا الضوء يعني مع أنت مثلاً أبو بكر وعمر بحيث الكلام اللي يقوله النبع على السلام للصحابة يقوله باسمعه الكلامنا مش على ظاهرة لا ما تفهموش اللي قاله النبع على السلام كيف أمو حاجة فيه. هو ده نفس الده في جهة ربنا لما أخبرنا في أسمائي وصفاتي تلت القرآن في الأسماء الصفات لأن القرآن بيوصلنا فيها كذا تلت القرآن يتعلق بربوبية الله لخلقه وقضاءه وقضرين والجانب اللي فيه الأمر الحكمي الجبري خلق الله فيه الأشياء وتدبيره للأشياء تدبرا كونيا ده بيسموه توحيد الربوبية يبقى الجانب المتعلق بأفعال الله ده وقع السلطة القرآن السلطة الآخر يتعلق بأسماء وصفات يعني لما تيجي السلطة الله طبعا الأمر تقريدي مش يعني عملية حسب pouchبروض الخروف؟ لا ان تسلص القرآن في توحيد الأسماع الصفاء وعلي في توحيد العبادة لله على القناة يعني ١صنفت القرآن على هذا من خلال تتبع و لا يحفل الآية نفسها تبدأ بتوحيد الروبية تمثال تكارم الصفاء تبدأ بتوحيد الروبية تمثال تحيد العباد تبدأ بتوحيد الصفات تمثال تكارم العباد مع Belle flip لان نزمن الأشياء الليelu lactقر Vancouver إن دلالة توحيب العبادة على توحيب الربوبية بلالة ايه؟ تضم تضم بلالت ايه؟ تضم يعني توحيد العبادة يتضمن الضلالة على توحيب الربوبية وليس العكس فمن عبدالله فقد آمن بربوبيته ووحده في ربوبيته لكن من آمن بربوبية الله لا يلزم أن يكون عابدا لله هذا فالمشركون كانوا يطرون بتوحيد رموبيا لكن ما كانوا يعبدون الله ويوحدونه في العباد ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لا يقولون الله توحيد الصفاد زي ما رفع سلام قال في سلطة الإخلاق والذي نكشي بيد لا لتعلمين ثلث القرآن العلماء يقولون في القرآن على أساس مئة تتحدث عن وقت الله عز وجل زيما الصحابي قال وجدت فيها صفة الله يبقى توحيد الصفات خلي بالكم اهو يعني التوحيد الصفات ده تجيب في التوحيد, التوحيد في ده توحيد الصفات كده ده, ده ما هوش ده تقسيمات مبتدعه نقول لا بس كان الصحابي نفسه قال في سوره الاخلاص اللي بتاع سوره القران وجدت فيها ايه صفه الله وانا احب ان اقرا ان اقرا بها والرسول قال ان انها لا تعمل فلذ القران يبقى توحيد الصفات لفظ شرعي وكان على رب النبي تعسلم وأقره ان توحيد الصفات لو كان في أي شيء في صفة الله عز وجل أولا وزينا ربنا يسحى على الله وصفات والصفات ده هي ب ب ب بالنص على إضافة الصفة لله والصفات الله توحيد الصفات لله عز وجل مصطلح شرعي جدا في فتولد في القرآن توحيد الصفات وده الشهد من كلام أما إذا شفت في السلس القرآن توحيد الصفات تقولي لا الظهر بتاعه وما تفهموش وغير مراد ويقول اللي عبتش به يقول الله عليك وده كلام يعطي يعني تلت القرآن وتلت السنة اللي هي في الصفات ظاهرها باقي لمستحيم وغير مراد لله عز يخاطب الله عباده بكلام يفهمون منه شيئا والله أراب شيئا أخر يبقى دين دا يا خنة يعني هل هي حتكون في ايه انه إن لما رابط مع تعالى يأمرني يا بشيء أنكذ على طول ويخبرني بشيء ويصدقه على طول إنه يخبرني بشيء فالفدأ بيقولك لا إذا فدأت بحاجة غلط المرأة زي كده خالص طبقوا هو المرأة ده أنا ما وصلتوش ما وصلتش للمرأة ببساطة وبنفسي فهل يجي واحد يقولي سواء كان متكلم أو أشعر أو ما تريدك أو ما شابه ذلك وقلي المراد من استوى استولى والمجيء مجيء الامر والنزل نزل الرحمة واليد القدرة والوزن الذات وكل الصدق باي قل لك ما تفهمش من الكلام والسميع بالأسامع خلي بالك وبصور بلا بصر وعلم بلا علم وعيد ببقى كل أسماء الله قل لك ايه وعد تثبت بالصف لأن تبقى مشبه لأن دي ليست على ظاهرها إذن هذا هدم الشريعة وهدم الجين لله يتبرك على تعالى بطريقة الباطمية والقرامطة نعود إلى كلام شكل الثالث إن قال الظاهر مهود مراد ولا غير مراد يقول له أنت أصدق إيه, إيه المقصود بالظاهر هل كلامي مع الزوجان الذي ذكر فيه أو صاغا زي الاستواء واليزول والمجين وما شبه دايك هل تقصب أن الظاهر اللي هو وقف ربنا سبحانه وتعالى غير مراد الكلام ده غير صحيح على الثلام يعني مولى الرحمن على العرش استوى دي من يكتب في الاستواء يكتب الانسان ولا الرحمن قول يا اخوانا يبقى الظاهر اللي هو الرحمن على العرش استوى ولا الانسان على العرش استوى فما الظاهر من قول الرحمن على العرش استوى استواء الرحمه شو برضه فلو لما تقول لا الظاهر هو الانسان تبقى دي مش فترة ثاوية أبدا لما تقول للظاهر غير مرار تقصد ان ربنا لنت على العرش فإن كنت ذلك هذا بس لأن الله أتبرم لأنه على العرش وده الظاهر من كلامي فإن قلت لا ده الظاهر من الرحمن على عرش السرع إن حيبقى زي السواء إن كان على عرش نقول لا ده ما هوش الظاهر إن كان ده فهمك فليلت هذا هو الظاهر وليس هذا هو المرار يبقى الظاهر هنا غير مراد بس الظاهر اللي في القران ولا الظاهر اللي في الاذهان الباطله دي الظاهر اللي في الذهن ولا يقصد الحق سبحانه وتعالى لكن ما نسميش لما قاله الحق سبحانه وتعالى رحمه الله سبحانه وتعالى الظاهر مراد لا نقول الظاهر مراد بس مش اللي في, اللي في, في مين قرر السواء الرحمنة لأنه قال الرحمن على الله في السواء يبقى عزه بالظهر بوضعه المراد والمستنى بقى طب أغلب الأشعرية وأغلب نايدا برسولنا نقطة الله إن الظهر هو المراد نطرف الظهر يبقى هو ما فاهمين الظهر من ظهر نصف صفات إيه استواء مخلوق أو صفات مخلوق والله وطبرة وتعالى ليس كذلك ثم تيمية قلهم إيه فإنه يقال لفظ الظهر فيه إجمال واشتراك فإن كان القائد يعتقد أن ظاهرها اللي هي الصفات يعني اللي ورد في القرآن والسنة ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أرى ما هو ينخص هدفهم فلا رجل هذا لهم مراد بس هل كان السلف الصالح يخصدون بظاهر الآية هذا أرى. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يتمون هذا ظاهرا بل الظاهر عندهم ايه ما دلت عليه النسوس من معاني اخبرنا الله عن اشياء فظاهرها هو ما يراد ان تصدق به وليس ظاهرها ما تظنه انت ولكن السلف والانما لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرضون ان يكون ظاهر القرآن والحديث فطرا وبرطلا يبا ربنا يقول ابو الرحمن عاصر كوا وانت تسخير استواء انتاك هل كان دفع الثلاث أخوانا؟ أبدا ولا قصدوه في كلامه والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلاف يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يترك العباد يعتقدوا في كلامه الباطل ويخطبهم بكلام يعتقدوا منه ذلك؟ أبدا ولكن من آآ آآ نظر إلى القرآن وترك الناس على فتراتهم وعلى سجليتهم أدركوا من معاني الحق اللي موجود في القرآن كلم يقع على القلب ويصدقونه ونكون لا تبحث عن كيفيته ولا تسأل عن الكيفية الغيبية لأن هذا لا سبيل لك إليه وينضب أن تؤمن به كما أقول الله تبارك تعالى والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهي واضح الكلام الغيبين أخلنا لذي يجعلوا ظاهر آيات الصفات وغير ذلك من أفعال الله عز وجل إن الظاهر منها باطل أو يدل على التشبيه هؤلاء أخصوا من وجهي الوجه الأول إن هم طهرة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر الله المعنى الفاسد اللي هو إيه إن ساعت ما يقول الرحمن وعن عرش تتخيل التوأمين ده معنى فاسد إنت اللي تخيلت فزي تجعل هذا ظاهر الله حتى يجعله محتاجا محتاجا إلى إيه يخالف الظاهر ولا يكون كالآن قلنا ان ده محتاج تاويل نصوص الشرع محتاجه تاويل من ظاهرها باط او ظاهرها ايه يعني محتاج الى ان احنا نشوف له معنى باطني نتاوله ده الخطا لو الخطا الثاني انهم طارها يردون المعنى الحق الذي هو الظاهر اللفظ لاعتقادهم إن انه باطل يعني ربنا الرحمن عارف التاويل المعنى الحق اللي فيه ايه ان ربنا اشتوى على عرشه بكيفية تليقه بجلاله حقيقية يعلمه هو لن يعلمه نفسه كل ذا المعنى فهو يبعى هذا المعنى الحق معنا باطلا بسبب سوء فهمه يبقى هو الحق طلبه الى باطل والباطل اللي عنده اراد ان يفرضه على الميخ عليهم حق فأقط من ودهي فالاول كما قال في قوله عذبي جعت فلم تطعمي الحديث ورق صغمت عبدي زعت فلم تتعلمي أقول لك أهو بعد ظاهر أخي فخذ كلمة تسبني في الحديث هم جميعا كأهل لبقوا كده أقول لك, لك إنما نطعمكم الوجه الله بالعباد الحق لا نريد منكم جزاء ولا شكور الآية معناها أنه بيعمل عمل يبتغي فيه الأجر من الله لا من العبد مش كده ورده مش ده معنى الآية إننا تخاف من ربنا يوما عبوشا قم ترى فقولك لا دهو ده بيؤبد ربنا ويطعم الطعام لا طلبا لجنة ولا خاف من نار إذن جعل المعنى الباطل إن الإنسان لا يخاف من جنة ولا يخاف من نار ويستهن بالجنة والنار وهذا ما أراده رب العزة والسلام فقولك لا العبادة الحق إنك تعبدوا لا تريد جنة ولا تخاف من نار ويتباغى قر على النصوص ولك نار ايه اللي بخوفونا منها ده الواحد يعني لو بذق على جهنم يطفيه يا سلام ولك لو واحد مثلا كده تافل في جهنم وبصق عليها خلاص هيطفى نار جهنم ليه يقول لك هتطفى الجنه والنار دي انتوا انت شاغلين نفسكم بشغل اهل الظاهر كل حاجه عندهم الجنه والنار احنا عايزين رب العزه والجلال ليس الصوفي طب ده ليه يقول لك انما نرفعكم وجه الله لا. لا نريد منكم تداه وشهوره التي بعدها معين الآية ظاهرها أنهم يطعمون الطعام على خطبي مشكينا ويتيما وإيه وياسيرا طمعا في جنتي وخوفا من ناري لأن ربنا ربنا سبحانه وتعالى يؤدي لبنى ونار لما يقول لك عبي جعت فلم تطعمي أهو قولك فظاهر باطل أهو إن ربنا بي ولا يأكل لكن لما تقرأ الحديث إلا الله عز وجل يقول يوم القيامة يابن آدم مرضت فلم تعذني قال يا رب كيف عودت وانت رب العالمين العبد نفس اللي هو بيتها اي طبعا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يجوع ولا يطعم قال انا علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعوده انا علمت انك لو عزته لودستني عنده شفتوا بقى الزيال يبقى في هذه الحالة ما جاء الحق وما مرض ولا فعم ولا سمذ قليل وانما اراد ان يجعل ذلك في عرضه ويعذب بذلك على اساس تعظيم العمل الصالح بالنسبه لهذا العرض وعلى فكره هذا الحديث بنصه موجود في الاناجيل اللي موجوده النهارده تخيلوا بقى الرسول جاب الكلام ده بس هم غيروا بس هنا بيقول عدي يقول ما يوم قيام الله عز وجل يقول يوم الايه القيامه لكن عندما ياتي مجد ابن الانسان ان هو قال على ابن الله عز وجل على ابنه اعلن ان عيسى ياتي يجلس على على كرسي مجده كما يقولون ويقول ابتعدوا عني يا ملائين لاني جوع فلم تطعموني نص كده عنده يعني هتقراوا شيء سبحان الله عندما تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقارنون بين ذلك وبين ما ورى عنده فقولون أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله ممكن الكلام ده يجي إلا من واحد نبي وبعدين يهي من عليه الصلاح القطر الموجود سبحان الملك يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين فالا ما علمت انه اطعمك عبد فلان سلامته بعمه اما علمت انك لا طعمته ذلك عندي اذا علمنا ان ربنا لم يمرض ولم يعني ولا شيء من ذلك كبير ولكن المقصود به جوع العبد ومرض العبد وما شابه ذلك طيب نفس الكلام يقول لك ايه وفي الاثر الاخر الحجر الاسود يميل الله بالارض فمن صافحه وقبله فكانما صافح الله وقبل يمينه هذا الحديث حديث ضعيف وبدأ الموضوع مش عارف حتى الشيخ ثمتين مئة ما على هزا الحضرية يقول لك الحديث أفضل ما هو صحيح فكان بدل ما يعني يحاول إنه هو يتكلم عنه في ثبوته يعني ينبه على مثالة ايه ضعف الحديث او عدم ثبوته ولعله يكون ثابت عنده وإحنا ما أشرش إلى ذلك لكن إحنا نعرف إنه الحديث ايه موضوع وقول قلوب العباد بائنا يسبعين من أصابع الرحمن ده الحديث هنا حديث صحيح قلوب العباد بائنا يسبعين من أصابع الرحمن فقالوا قد علما أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق يبقى الظاهر بار إبقوا مين اللي فيهم من الصحابة او من التابعين لما سمع هذا الحديث قلوب العباد بائنا يسبعين أصابع الرحمن إن أصابع الحق في داخل قلب الانسان ولا واحد في المتلم ده عن اطلاق سبحانه يقول فيقال لهم لو اعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم انها لا تدل الا على حق لكن انت فهمين غلط اما إن بسبب انكم تصورتم معنا ضاطل من خلال ما ورد في القرآن وهذا عيب في اذهانكم وليس في القرآن أو أن ما ورد في القرآن هذا الحق الذي ورد من عند الله عجوزان أو ولتموه على تأويل ليلق به أو أخذتم جزءا منه وتردتم الباقي زي ما بيحر فيه أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله فلاه فمن صافعه وقبله فسأنما صافح الله وقبل يمينه المفروض يقال هنا على فرض ثبوت الحديث وديروا فيها برضو يا أخواني عشان ما هذا الشيء فمنا الحديث صحيح على فرض ثبوت الحديث لا فرض ان هو الصحيح ما فيش فيه برضو ما يدل على ايه على التشبيد دي سألة تدورية طيب اهو هولا جاي زي ما انت في كان بالسوء نيه انا بس نية ايه تعطيل ان اغلو المعطلات هنعيد برضه في المساله في حكايه التعطيل كفر ولا مش كفر احنا بنقول انكار وقت الله عز وجل ورب الكرانه وربه كفر لكن بحسن النية برغم ان الشخص ده فيهم غلط بسبب جهله او حماقه حماقهه حما او اعتقاده ان ما عليه هو صواب وينضغي ان يكثل في هذه الظواهر قولك لا تجعل ربنا سبحانه تعالى متحيزا ولا في جهة ولا في النظر القبيل زيانه هو كلام المتكلمين فهؤلاء يعقلون الادلة لكن ليس كفارا ليه لان حسن النية متأثر عندهم لكن ضل في الفهم ونفس الكلام ونفس الكلام لم يكثروا المعتزلة ولم يكثروا الـ الـ الاشعرية ولا شو ما هذا القبيل هؤلاء اخطأوا في باب الصفات ومنحترز احنا ندرس الكلام بعشان فيه ايه ما نقرأ كلام الرساة المريض شخص سمتينية على سال نعيب النساء للسام الصحيح نفهم القرآن كما فيه مؤساهمة واصحاب النبي صحدة ايوه في ايه طيب يعني هو ان الحديث ضعيف كويس اللي هو نبع على بعض الحديث يعني بس هنا ما نبش عليه في الرساة المريض وهذا ظمنا طبعا أن المشيك السلام محقق حتى في حديث علامة الحديث وكله هو أسوى حديث صحيح أو بعيف قوله يعني مقدم على غيره التعليقات الكثيرة هتعطف لا هو موضوع عن نبع السلام النسخة النهيدة للخضرة أيهو موضوع لعمل يعني بقولك حتى على فرض ثبوتية ما احنا نتكلم دلوقتي عشان يبقى الكلام انت دارس العقيدة فمثل هذا انت عندك قواعد بتصدع عليه القواعد هي ايه لو تعارض العقل مع النقل يبقى السببين الشاب الاول ايه ان النقل لم يثبت شكرا فانا شوف هل ثبت النقل ولا لم يثبت فبافرض انا ما تحققتش لاني انا مليش خبير في الحديث يبقى قول على فرض ثبوتي وطبق قواعد استفات على كل ما ذكره في حق الله فإن كان في حاجة مخالفة لقواعد استفاتي يبقى الأولى تأكد من الثبوت ولا معلاش أنا مش هجاوبك إلا ما أتأكد من الحديث فيهم في أخوان الروف رياه؟ ده من هل تلتجموا بيه؟ اتطلب كل من الموجودين هنا وإخواننا اللي بدون سمعان أي واحد منهم يشوف حاجة زي تده؟ لا تسلم على إنه ده حديث ورد إلا أن تأكد أنت شخصيا منه وهم الجماعة اصحاب الصلاة من الحديث دي حديث موضوع وارقى ما يمكن اعرفه اليه ان يكون ضعيف طيب اذا كان الامر كذلك انا ليه حكب نفسي اقول لما يبقى ياتبت الحديث لما نتكلم لكن طالما الامر ذكر شيخ السلم تيمون افضل تيمينه قال كده وعلى فرض ثبوت الحديث تيمينه هيقولي الكلام ده بقول اهو فقول الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن صفحه واقبله فكأن من صفح الله واقبل يمينه صريح في أن الحضر الأسود ليس هو صفة لله عز وجل ولا هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله إيه في الأرض يعني هل لأنه يمين الله في الأرض يبقى هو ده الحضر الأسود هي يده الحق صلى الله عليه وسلم من يع حلال وتقول له الظاهر بطل انت اللي في انت غلط ده هو بيقول بعده فمن قبله وصافحه صفح الحضر والله صفح يمين الله الحضر فكأنما فكأنما صادح الله وقبل يمينه ومعلوم أن المشده غير المشده دي اللي يقابل الحق ليست كالحجق ده تشبيه فعل بفعل بقياس ايه ها قول عدوها تاني قياس كنا قياس ايه ايه تاني اقصد قياس الاولى بس الخطأ انهم جعلواها قياس تنفيذ يعني هم بيجعلوا الحديث وامثال هذا الحديث حتى مما ثبت وليس مما لم يجعلوا بقياس التنفيذ هو المفترض اللي يتكون بقياس ايه الاولى فهنا قضية الحديث مثلا عبد الجوع صفنام تبعيني الحديث ده مثلا ضرب بقياس الاولى كل اللي ورد في وذكرون حقه سبحانه وتعالى ليضرب مثلاً بقياس الأولاد فيأتي من يخطئ ويظن إن هذه الأشياء بقياس التمثيل والشهور نفس الكلام اللي حصل في ادعائهم بالأبوة والبنوة بالنسبة لله تبارك وتعالى في قبية عيسى والمسيح طعم طعم يعني دلوقتي كمسل بسيط طبعا الحديث طلعا ما سفدش ميتاش نفسنا فيه بس عشان ايه تاينيها ذكر مش اكثر من كده لكن هو الحديث ما هو صحيح ولا تاخد منه عقيدة يتقولك يعني اذا كان الناس في الارض يعظمونا العظيم بتحضير يده وكان واحد اصلا تطرحش المثل ليه وليت اخواننا يقلوا منها فارس او معملاش هار كل رجال من رقيق فانت مثلا واحد عظيم وبتشبه وتعظمه فتقبل يمينه أو تقبله طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ليس كويك شيء ولا شيء أعظم منه فوضع لعبادي شيئا في الأرض يعظمونه من خلال تقبيل هذا الشيء من داب أولى لبقى لو استجلت لهذا فمن داب لا يدل على تعظيمك لله هذا المقصود بقياس الأولى وإن كان الحديث زي ما قلنا ما هواش ثادث يعني ما أخدش منه عقيدة العقيدة بتأخذ من الخبر الصحية من النقل الثادث فمنقبله وانت صحه فكأنه منقبه الله وقبل ومعلوم أن المشبه غير المشبه بيه ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصابحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه مستجل, مستجل إلى تأويل مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن, عن إم عباس يعني هو ليس من المرفوع ولكن موقف تقريبا على عبد الله إم عباس طيب كده من الكلمية نبه برضو على المسألة لكن تحتاج المسألة إيه للتنبير عنه هذا الحديث لم يتهم وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا يقول الله مفسرا يعني إيه يعني ماذا خدش مثلا ظهر النصصه تعارضة ومتضاربة وفيها معاني باطل وظاهرها لا يدل على الحقيقة عبي جعته فلم تطعمني فكيف يدع الحق سبحانه وتعالى والظاهر باطل ويسيب بئي في الحديث لو قرأ الحديث كما السلاه الذي تتسلم على أصحابه ما فهم, أو ما فهم أحد منهم ما فهم هذا الرجل الذي ظن باطلا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أما الحديث الآخر يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أنا علمت أن عبدي فلانا جاعة فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي مرضت فلم تعدني فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين الحديث هنا كم سطر يا أخوان نعيد كده معي حوالي بعض خطوك 4 موجود في المتن المقدس صفحتين شوف ازاي مش ده 4 هنا 4 ستوتو برسول عبر ببلاغه في الصيغه بكام ها هتعرف ده من خلال الدراسه اللي احنا شغالين فيها ديت ان ترى فعلا انما اتيت جوامع الايه يقرأ مثلا ثلاثة اربع صفحات والرسول يقول كلمة, <تصفيق> كلمة سبحان الله اما علمت فيقول اما ان عبده للمرر فلو وده لوجدتني عنده وهذا الصريح الحديث طبعا وضع في ان الله سبحانه وتعالى لم يمر ولم يجع ولكن مرض عبده وجعل عبده فجعل ذو عهود يعني ذو العبد ذو علم الحق سبحانه وتعالى لا ان الله كائن ولكن هذا بالقياس الاول شوف لما مثل مثلا واحد يكون قايد ابن ولا حر هيقول لك ايه ليه بيحصل دلوقتي بس قال لك البلد ديت في حمايه البلد الكبيره البلاري فاللي حيرضيها حيرضيني واللي حيرضيها أنت حيرضيني هذا ولله المثل الأعلى بقياس الأول الحديث من عاد لي وليا فقد أذنتم بالحق الله ولي الذين آمن يعني شوفوا تبقى لو فكرت تئزي واحد من أولياء الله اللي حيحربك مين رب العزة والجلال أنا دخلت في حماس فالله يتولى ماذا كده برضو؟ يعني الحكاية وابحة مش حكاية سلامك فيه فلو أنك أدعت عبدا من الفقراء أو يتيما أو مسكينا فكأنما تفعل ذلك برب العزة والسلام لا أن الله هو النبي يجوع ولكن الله أراد أن يشرف مكانك هذا العبد وهذا العمل بقياش الأولى سيدي واحد يحملها على قياس التمثيل هي يا إخواني من تنجعوا الموضوعات اللي حين نتكلم فهي تبجع لهم وفيه تدور تدور وفيه حول مضوطية بدل من الباب الغيبيات والصفات اللي هي يدرس فيه القياس الأولى هم يستخدم فيه ايه التمثيل والشغل يجيسوا مخلوق على مخلوق مش قياس خالق على مخلوق بقياس الأولى او قياس مخلوق على خالق بقياس الأولى ربنا ألوى اللي هي المسألة من أهم المحابرات اللي دايما ترجعونها اللي هو المحابرة الذاكار ما فأتعليف فيها, فيها في التمثيل وقياس الشمول وقياس الأول اللي فهي من قويس حيستوعب العقيدة استعاد زي ولذلك اللي ما حضرش فهذه المحابرات اتجعلها وتابعها مرة وثنين وثلاثة حتى تكون هي الأصل عندما يتكلم وأي حاجة حيتكلم فيها ويستخدم التعليف بهذه الأقييسة إن هذا يبص حق الله وهذا لا يبص حق الله كلامه حيكون كله حكام وحيوضفق مساء بعض رجال ويسد نرجع الى موضوعنا ما هو انه بيستخدم قياس ان باب الغيبيات المفترض لا يقاش بقياس تمثيلي ولا قياس ايه شمولي لكن يستخدم فيه قياس الاولى دفاع الموضوعين سيدها بقى من دعوك فيها <تصفيق> خليكم اصدر عقاب هو قضية مش في, في عقاب او غيره قضية في مسألك حف المؤمنين في الدنيا على مراعاة الاخرين من الفقراء ممن اكتلاهم الحق سبحانه وتعالى والمرضى والأيتام ومن لم يفعل ذلك يبقى في فيعقى حمل في المسؤولية لأنه لم يواجه زكاة تماما لأنه هو الحق الفرض اللي على كل عرض فأعطاه الله عز وجل مالا حق الله في المال الزكاة فإن زاد بالصدقات أحياناً السبقة يا أخوانا من باب الواجب تنقلب إلى فرض فواهم يجي إزاي يعني يعني أنا شايف زاري كيموت من البوع وانا ما علياش واجب الزكاة بس عندي ما يكفي من المدة 24 ساعة او لمدة 8 او 3 ان هو لازم وحكم عليها هناك ديما ان لو سيبته حينثمن الجوة هيحسيبنا رب بس حالة هي هنا وصل قط ان هي صدقات لكن امقلبت الى واجبات لان في ضرر سيالحق بايه داخل مسلم مع ان ما علياش تنصب الزكاة لكنهم لو دفعوا زكاة اموالهم من خلاص ما حاجش هيكتك يا أخواني في الناس زكاة ملهة تجوز كل الشباب في الشعب المصري أنا أقولكم صحيح زكاة المال بتاعها يا تخيل كده لما كل واحد يطلع له خمس ست جنيه من واحد زكاة ماله المفروض يكون مليار ودعه على الغلاب والشباب اتحلت الآن بلاش ندخل في الكلام بالله يتفينكم باش خلينا بإحنا فيه طيب فجعل زوعه زوعه ومرضه, ومرضه ومرضه مفسكرا ذلك بأنه لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي ولو عدته لو وجدتني عنده طيب كلمة لو وجدتني عنده هل معناه من رب الله سبحانه وتعالى قعلا موجود عند المريض ولا توق ذلك تواب ذلك وإن ما فعله بهذا الفقير وجد ثوابه عند الله تبارك وتعالى وبعدين دي معاناها المعية الخاصة أيضا زي ما رب الصلاة تعالى قال لا تحزن تعالى نبقى السلام الزمة الغرب يقول الصحيح لا تحزن ما الله معنا معنا يمسونا ويؤيدنا ويحفظنا ويتولينا بحفظه ورعايته من فوق عقش بمعية خاص طيب واما فلو فوت طيب لما ندخل قطع اي حاجه بسيطه ولا هو بيحضر من يا اخونا دلوقتي انت دلوقتي بالنسبه للحديث مش محتاج كلام كتير الحديث فيه حث وحض على فعل ذلك ان كان غنيا فواجب عليه الزكاه ان كان فقيرا فانذا الذب الاستعباد فإن قصر فيه أداء زكاةه ولم يفعل ذلك يستحق العقوب فالأمر يحمل على قبر الأحكام الشرعية الأخرى واضحة طيب وأما قوله قلوب العباد بين أسبعين من أصابع الرحمن فإنه ليس في ظاهره ولك في الظرغ المراد قول هل في ظاهره إن القلب متصل بالأصابع من قال هذا أبدا ولا مماثلها ولا أنها في دوفي يا صباح الحق ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقصدي مباشرته ليدي قالك الأمور بين يدي فلان بين يدي فلان يعني إيه ها تحت أمري تحت سيطرتي الناس فهمة كده من الكلام مباشر قالك ده تأويل ده ليس تأويل ده السياق والنصف يديك تقول يا دكتور الوقت الولد ده هو نجاحه او رسوبه في ايبك نجاحه او رسوبه في ايبك يعني هو الشيء في ايده كده حاجة ما هل نجاحه الرسوب وما عليه من يفهم يقول لك السبتة او يسأول ايه النص واضح جدا انه باين يا باي لي ليس المقصود بها المباشرة ولكن التولي والتيطرة ولذلك ده هو يقول له ولا في قول قيل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته ليدين وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون اللي هو السحاب مماثا للسماء والأرض ونظائر هذا كثير لكن هو لما واحد استخدم قياس التمثيل والشموت لماذا يجب من في زيني التشبيه غالب وطبعا هو بيقول لك انا ما بشبهش ده انا بقول هقول انت ما اولتش الا لانك ايه شبه فاكرني فقره قلناها بتاع الشيخ قيمتيه 100 من فتوه التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والسفيه والتمثيل لانه ما عطل الا لانه ايه ها كيفك لا ما اولى الا انه عطل وما عطل الا لانه هي فهو مثل العباره هو لانه يعتقد في نصوص تشبيه وبعدين هنا في نقطه هو بيعتقد في التشبيه يقول لك اول فيريد لمن اتخذت مفات فا بلا تشبيه الاول وإذا لم نؤوله كما فلك هذا المؤول أو المعطل يتهمه بانه مجسم هيقول لك هؤلاء المجسمة اللي يعني هو بريء من ايه؟ من شبه للتكسير يعني عطا زي اللي يقولك استوى استولى خلي بالك موطة دي انت بسولى استوى استولى ليه يقولك أصممني لو أثبتل السواء يبقى أثبتل الجلوس والتشبيه والتكسير يقول لايه ربنا على عرفي كما يلوك بدلالة فلا تشوف مجسم يعني هو وقع في التكسير والتعطيل التعمل الثابت عليه لأنه ما عصل وأول بغير ذليل إلا لأنه إيه؟ مفت ويريد أن يستهل من يثبت استواء الله على عاصف إنه مدفع ولذلك قول لك إيه وليت شعر أيثبت هؤلاء الجاهلون ونيقول الكلام ده واحد من المعاصرين كان اللي هو الشيخ أظن ما يرحمه الشيخ طاعة عبد الله عطيسة في البتاية الحق الله العباد وحق العباد يقول ليه وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظاهر فيقولون إن الله على عرش بمكتبة قول الرحمن الرحيم يعني بيصف من يثبت استواء الله على عرش بينه من الجاهل والمشبه ظلم منه ان الصح أن يقول في استواء استولى ويعطم خلي بالكم جو طبيب يبقى هو فقط في مستوى التشبيه وبعد كده ايه عطلهم ثم استهان غيرهم من من يستوي استواء على حقيقه منهم شبه شايف الحكايه المعقوده دي اللي ماشيه بايه المعالم واللي هؤلاء مودثه ومشبها مع ائمه السلف الصالح يعني السلف الصالح اثبت السؤال ده على عرض بقول لك اللي يثبت السؤال العرضي يبقى مدث يبقى انت كده فهمت السلف كله ومنتمى الصحابه كلهم على انه مدثمين ولذلك اقول لك ايه ان المتكلمون وأصحاب علم الكلام ما يميزهم أبو شبه ما يميزهم الصفة التي يعرفون بها اتهامهم لأهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة يقول لك الإنم الشفعي والإنم أحمد دلز عمال المجسمة والمشبهة فإنم الشفع يقول له مثلا إن كان إثبات الصفات تجسيم فأنا مجسم ويشرف لأن أكون كما نسبتي ما اثبته الله لنفسي وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم زي الراجل اللي بيقول ل الامير اسحق لما الامام احمد بن حنبل استشهد بقوله ليس مثل شيء وهو السماع الايه البسيط يعني يا ربنا يتكلم كما له جلال فواحد من المعتزله قال ايه لا امير هو ابن ابراهيم ما اكتشفت ليس مثل شيء وهو السماع البسيط ماذا تريد ويقال بيقول يا أمر انه يقول سميع بأذن بصير بعيد فإسحق الإبراهيم بيقول له إيه ماذا أعردت بقولك وهو السميع البصير؟ قال أعردت منها ما أراد الله ورسوله فهم بيعتقل بالملؤون ربنا سميع يبقى أسبة الأذن يبقى مشبه فهل أراد الله وأراد رسوله فاعتلب من قولي وهو السميع البصير الأذن؟ أراد أن يجبه؟ إذ كنت حكول كده في كلام اللعجة وجده في كلام رسول يتحملوه ولذلك ما يضيقش الجماعة المخ من المعتذلة أو الأشعرية أو المتكلمين إلا أنك تعطفهم بكتاب الله وبسنة رسوله وتثبت النفس يديهم قوي سعيدة الموشحة لأحكامل إيه اتهامة لهذا الشخص اللي بيقول بكلام الله هو اتهام لله ولا رسوله بأن كلامه بط فهل حقيقة نقول الكلام ده مين فكلم الإمام أحمد يجادرهم ويوحادهم وكذا الإمام البخاري يعني أنت لو جاء تقرأ كتاب التوحيد من الصلاح البخاري البخاري ما كانش يجيب رأيه لا يجيب كلام الله وكلم الرسول ده فعايز على الجماعه اللي بيقولوا لا يتكلم اللي هم المعتزله كانوا عاصب ايو البخاري البخاري عاصبهم في باب اثبات كلام الرب مع اهل الجنه باب اثبات قول لله ويجيب الادله والاحاديث باب اثبت كذا وكذا كان بيحتمل القران والسنه ويدفع القران والسنه له اتكلموا بقى هتعملوا بكلام ربنا ليه انا باتكلمش هو ده الاسلوب الامسل لما تيجي تتكلم واحد يبقى يكون حبتة قوية من خلال اظهار النص النقلي اظهار الدليل خلي الدليل هو اللي يخطبه مش انت انما تتكلم ايسا وتأخر الدليل وتقدم العقل على النقل ساعتها هتزل وهيقلبوك لان عقلهم ممكن يكون ارشب من عقلك وعندهم لبقى في الكلام ومقر ماهوش عندك انما بالدليل النص مع رب والله يا رفضي لا اخبرنا هكذا وانا مصدقوا خبر الله هيحفر فيك مش عارف فيك ايه فيه انت الاسلوب يا اخواننا ده من انفع الاساليب لطالب العلم في بيان الحق والتعريف دي نرجع الى موضوع دي ومما يشبه هذا القور كلام اللي جاي شوية محتاج تكتير ومما يشبه هذا القور ان يجع ان على الله نظيرا لما ليس مثله يعني ايه يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يتفقدنا في بعض الايات في إثبات وصف معين اراده الله عز وجل زي قوي تعالى ما منعك عن تفسدين لما اتلقته بيدي السياق في حال التفسير ياهين مالوش تفسير غير إثبات وصف الياس بس اثبات يبين حقيقيتين الله عز وجل نعلم كيفية هما وليس كمثل شيء فيه على الإطلاق وده معتقد للسنة وما أعمل من الصحاب فيقولك طيب يقولك الآية دية فيها ذكر التثني طيب لما نقلق آية يقولك أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أي دين استيقصها في جمع ما فيش في التثني فمعروف إن لو كانت اليد في حال التثمية يبقى المراجعة إثباتوا الصفة مباشرة لكن لو كانت في حال الجمع المقصود بها إيه إما التعظيم أو تأويل اليد في السياق ده هو بمعنى النعمة أو القدرة أو العفض صح مفيش يشتروا لحاجة سيدي يطبق السياق بتاع الجمع ويجعله زي السياق بتاع الايه الكتف هو ده مرادهم ثاني يقول لك اهو ومن يشبه هذا القول ان عايز يجي قال لك الظواهر كلها ادخلها لك الظاهر غير مراد لان اليد معناها ايه يقول لك اليد معناها القدره لان ربنا قال اولا ان يرى ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا فيجي يطبق اليد بمعنى القدره اللي هي تستيقض وتصح في هذا على سياق الارض لا تصح فيه اللي هو اولا ان خلقنا لهم مما عملت ايدين فهمت يقول لك لا هذا ليس صحيحا فهذا ليس مثل هذا ومع ضرطة إيضا يستيقضي على استيقضي لأن في هذا اللغة تسمح لما الملك مثلا صنعنا هذا بأيدينا بأيدينا ممكن يكون هو نفسه لم يبشر العمل مع أن الملك له يد أي بأمرنا بقدرتنا بتوجيهنا كل هذا ماشي لكن لما أقولك مثلا إيه, إيه, إيه عملت هذا بيدي شوف لما مثلا واحد قول انا الودة مربيه بيدي انا مربيه بيدي مربيه بيدي يعني انا بشرت تربيته واشتلته ووديته وجبته كده يعني في المثل الواضح ان المقصود باليدي هنا ايه الجارحة اقبالك ازاي؟ بخلاف لما الملك قول صنعت هذا بيديه او بايدينا واضح العملي ان يقولت على الشيقة التعظيم فيه اليد صحيح لكن معاها القدرة ومكن تؤول بها الشيء لكن لما تيجب السياق التسمية اللي هي فيه النص المباشر على الوقت قول لك يا ما منعك أن تزدد لما خلقته بيداي فلما على الظرر في النص دي هو الظرر في النص الآخر يبقى كلام ده انت الوقت يتنذبك على الناس لأن الله لما خاطب عباده وخاطبهم بكلام يبهن من خلال السياق والعرف يموته مباشرة فهذا ليس مثل هذا لانه هنا اضاف الفعل التاو Reading هو يقصد ايه اننا اخرقنا من عاملة التاودينا اضاف الفعل الكتب الى الايدي فصاد شبيها بقوله فبما كتبت واديكم فبما كتبت ايديكم حقوقك شبيها بقوله فبما كتبت ايديكم ده مثلا بقياس التمسيل ولا الاولى المنتيمين هنا بكلم عن القياس نهوب خلي بالكم فبما كتبت ايديكم هنا طبعاً لن يحدد يد معينة ولكن على اعتبار تحمل الإنسان لمسئوليته وكسبه وسعيه فعبر عن جميع الأيدي بالجمع فمنصف على يد معينة ومالأيدي كسب اليد ده معنى عامل مشترك عند الكل أنتم معايا قلنا في مطابيات فهو يقول لك إن أول مروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا عملت أيدينا ربنا سبحانه وتعالى عمل أشياء كثيرة جيدة صمع هذه الحياة بما فيها صمع الصيرة والصمع كل صغيرة وصبيرة في كل حياة فهذا امر عاد زي ما تقول بقياس الاولى اهد بما كسبت ايه ايديه فتيجي تشبه صياق بصياق عشان تقول الظهر هنا هو نفس الظهر هنا اقول لك لا وهناك اي في قوله ما منعك ان تجدود لما خربت بيدي اذاك الفعل اليه فقال لما خلقته ثم قال بيديا لبقى في فيه اثبات من والنص عليه وصف اليد لله سبحانه وتعالى وايضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بثقة المفرد لو لما خلقته بيديا خلقته أنا هنا فيه ايه الافراض وفي اليدين ذكر نفسه يعني قال خلقته تحدث عن نفسي بثقة الافراض وبيديا بالصفة التثمية يبقى إفراد وذكر التثمية في يد يبقى المراد هنا إيه؟ الصفة الحقيقية ليه يد حقيقية ما يمتعش فيها التأويل ولذلك اللي أول في السياق ده يبقى محرك لكن اللي أول في السياق أولا أن يروا أن خلقنا لما عاملت أيدينا ما نقول لش فيه تحريف ولا حق لأن اللفظ يحتمل وإحنا قلنا التأويل إذا كان من اللفظ إلى آخر بدليل مقبول ولا مرفوض مقبول وش ده معاني التأويل فاكرينها بأن تترونه فتفكروني به المعنى الأول التي تقول لي ايه لا دانتبان عليكم بتحبروا فده وما فيش متابعة ومذكره وتسجيلوا الحجر فيه الحقيقة التي يقولوا ليها تلكلام دا المعنى الأول هو ده التأولين في القرآن تقول في القرآن معناها الحقيقة التي يقولوا ليها كلام التي يقولوا ليها في قولي ماما عاكا أن تزجد لما بيدي هي الصفة الحقيقية جدال حقيقيه الله عز وجل تسال عن كيفيه ما اعرفش واحد شكلهم ايه كيفيتهم انا اعرف الكلام ده ازاي الكيفيه اللي اعلمها الى الله تخيلك ازاي ذلك بالنسبه لقوله اولم يرو ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا اليد هنا ممكن تيجي بمعنى القدره في حال جمع يجوز اه ان ايدي الله فوق ايدين بمعنى القدره في حال الافراد برضه ينفع انما بحال التثنيه لا فهمتوا يا اخوانا يبقى المعنى الاول للتاويل الحقيقه الاولى كلام الثاني التفسير البديع الثالث صرف اللفظ لمعنى اخر ضد الجريز والكلمه الغالبه ديه اسمه تحريف وتاويل الكلم عن مواضعه الى غير دينه وايضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسه بصوره المفرد ارجو هناك ايه ها خلاص خلاص دليل لازم وفي لدين ذكر لفظ التثمي كما في قوله بل يداهما بسوطة تاني اهيه اللي ممكن تسبه القياس ده او بسيخب بسيخب يعني ايه هو النص المشابه لقوله ما منعك عن تزجد لما طلقته بيداي بل يداهما بسوطة تاني شفتوا بقى ازاي ليه اذا فين تثميه وفي تثميه يبقى تقول ده زي ده ماشي مفيش اشكال لكن تقولي مثلا ان متحال التثميه زي الجمع او الاطرابة او الكلام وهناك هناك اللي هو في قول ايه او لم يروا ان خلقنا له مما عاملت طيب وهناك اضعت الايدي الى صيغة الجمع فصارت قولي تجري باعيوننا تجيب في اقفل جمع وتقول دا زي دي الظهر هنا زي الظهر هنا ماشي انما تجيب في اقفل جمع وتشبه وبسيق في تكنية وتقول الظاهر باطل وطلق باطل نجمع بعضها ما ينفعش وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير في المفرد بل يداه مبسوطة وهذا في الجمع نظير قوله نحن احتناه دي في طبقه برضو على حين بيده الملك وبيدك الخير في المفرد فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه صارة بصيغة المفرد مظهرا او مضمرا يعني نسبة الكعل اللعظة جاء إما بالإظهار أو بالإيه بالإضمار وطارقا بصيغة الجمعة فقولي إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأنت مجال ولا يذكر نفسه بصيغة التثمية قه يعني لما ربنا سبحانه تعالى يعبر عن نفسه يذكر المفرد يقول أولم يروا أنا خلقنا له خلقنا هنا جمع صغة جمع او يقول ما منعك ان تزجد لما خلقت دي صغة ايه لكن مش ممكن تلاقي الصديقة ربنا يذكر فيها فعل ويكون الفاعل متل والمرضيها رب العزة تجيلي اه بجانب ما تلاقي هاش. تلاقي خلقته او خلقنا لكن خلقنا على اتاة التثمية ان ربنا اتنمنا لان التثمية فاحة اه ولذلك قلنا ايه وامثله ولا يذكر لفظ المثنى تقط لأن صيغه الجمع تختص الاعظيم الذي يستحق وربما تدل على معاني اثنان وأما صيغه التثنيه فتدل على العدد الايه المحصور وهو مقدس عن ذلك فهمت النقطه دي على فكره الفقره دي شويه صعبة لكن لو ركزت معايا الكلام كلام هتكون منثوره باذن الله تبارك وتعالى ايوه هو طبيعته فيه امتا يمية يزمل ثم يفصل او يفصل ويستقرض هو دايما كده الكلام المنطقي انك تعمل مقدمة مقدمة مختصرة مركزة وبعد كده تفصل فيه ولذلك ستلاقها في القرآن كتير اختصار القرآن كله في الفترة يعني اختصار القرآن كله في فتحة الفترة سبع ايات اللي احنا بنقرأها كل ايه طيب انت دلوقتي مثلا واحد يتسألك عن القضاء والقدر القضاء والقدر جابوك بيك واحد هو يتكلم فيه سنة كاملة من مخادراته وما انخلص فلما رب سعى سنة يسأل عن القضاء والقدر افضل عبارة ممكن تعبر بها مجملة في القضاء والقدر انك يعملوا فكلهم مناسر من كل القضاء باش وتلاقي كل الكلام اللي بيدور في النهايه يرجع لقون الرسل لاعماله فكل ايه مؤثر المخلوق والمحنيه بيكتسب هذه الخبره من من طريقه القران الواحد المفروض يتعلم من القرآن الطريقه اللي يقدر يخاطب بها الناس لان اكمل الطرق وافضل الطرق واقوى الذيات انتوا ما قلنا في هذه النقطه نعم طيب فلقال ما منعك أن تسجدني ما خلقت لما خلقت لما خلقت خلق يدي أو يدي إفراجا ماذا كده؟ هل يدي ولا عندكم مكتوبة إيه؟ لما خلقت يدي ماذا كده؟ كان قولي مما عملت أيدينا هو يقول أني بحال الإفراج أو بحال الجمع يصحفات تأويه أني ممكن تعبر عن معاني أسماء الله خلقت بيدي بالقدرة ماشي بأيدينا بالقدرة والعظمة ماشي لا بيش اشكال انما الحال استثنى لك وهو نظير قوله بيدك الملك وبيدك الخير بيده الملك وبيدك الخير على اساس برضو بيده تاتي بقدرته وبكل معاني اسماء وصفاته نعم ولو قال خلقت بيدي خلي بالا بصغة الافرار لكان مفارقا له لان في الحالة دية اريد الحق سبحانه وتعالى النص على الصفة فيقول لك ايه فكيف اذا قال خلقت بيدي دسيغة الكثمية هنا شعيتها افرار ويذكر اليد مسنئة لما لاش حل غير ان المخصوب بها اثبات وصف اليدين الرب العزة والجلال هذا مع دمامات احاديث المستصيرة ضي المتواترة واجمع الثلق على مثل ما دل عليه القرآن ان في احاديث وردت بذكر التثنيه في حق اليدين لأن الاشاعره بيتكلم عن الاشاعره حاربوه حرب شديده جدا على قضيه انت بتقول ان ربنا ساقه على يده ده تشبيه ده تشبيه ده شرك بنصيره ازاي تسمي ربنا كده تفهم ان النور ربنا ساقه ان نقول ما منعك ان تجدوا من خلقته بايه يا ريت امال انت هتقول ايه بقى بالحديث ان المقتصدين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكيف يد يربي يمين اي من الصحيح هذا قدره ولا معنى وكيف يد يربي ايه يمين والحديث حديث صحيح اخرجه الالباني الذين آآ آآ الذين يعدلوا في حكمهم واهلهم وما ولو وامثلوا ذلك هنا بقى الحديث اللي زي كده نعمل فيها وكف يد رب اليمين هما طبعا النص اللي زي كده اشد شيء على المتكلمين الاشعريه ان يجيبوا حاجه زي كده ما بيعرفش يتصرف فيه خصوصا نقول لك في الحديث بتاع اليهود اللي فيه اليهودي اللي بين اليهود نبي السلام في ذكر الاطابع كيف ذكر يا محمد عندما يحم الله السماوات على به نقول كده على به خلي بالك ازاي او روايه على اسبه البخاري يجيب لغاية على إصبع ويجيب لغاية على ذي والأرضين على ذي الشجر والسرع على ذي ومرة يقول على إصبع فكلمة إصبع دي ساعة ما بيسمعوها بتعمل لهم قشعريرة قول لك أستغفر الله العظيم كأن يعني اللي قالي الكلام ده وقلت لا يا أخي نزه ده الأحاديث دي ما في البخاري قول لك دي من ذا بالظن أحاديث أحاك لا تدل على اليقينة لأمور الاعتقاد فيبدأ يطعن في البخارة على إن اللي دي حديث كلها ظنية ظنية يعني إيه؟ يعني دينا كل ظن تم إيزاكية الظنية في باب الأخبار يبقى ما نفتش في باب الأوامر مش كده برضه؟ آه باب الأوامر كله ظنية الأحكام الشريعة كلها كلها بطبيعة ديها كلها ملاف أساس بقى لكن هو اللي إنه فهم غلط بيحتر في باب الأحديث فإن واحد عنده تقوى ودين منهم هيقول لك إيه والله إيه نشوف لها حل يا شيخو خلاص نصرف لي. اتصرف فيها لأي سوء لكن ما تثبتش ان ربنا لو أصرف تبعملت لها يا اتصرف فيها اتصرف فيها اتصرف وقول لا أصل الغسول ما وافقش اليهودي على كلامه لأن اليهود مش هدها فأنكر عليه عبد الله بن فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبًا لقول الحق النص واضح لكن لا قدر الرسول دي ايه سخريه منه استهزاء بقى ربنا يعني في اصابعه وبتاعه في باهلي شوفوا لي بالمعنى قول لي بالحديث يعني هم بيفهموا اكتر من عبد الله بن مسعود لقى فضحك رسول الله صلى الله لقول الحق فهمتوا ازاي يبقى نواسيه الحال لا هم انهم قاصوا الحق بقله المماثله وتخيلوا في اوصاف الله اوصاف البشر ثم على هذا الفهم الباطل أرادوا أن يصرفوا النصوص بدل من أن يعيبوا فهمهم عابوا كلام ربهم وجعلوا ظاهره باطلاً ومستحيلاً جايين بقى يدزمون بكلامهم وطايتهم وإلا إيب إحنا مشبهة أخي بلك إزاي حقيقة من إيه في الحديث ديان؟ أهي معرفته والصغط طيب إيه في الحديث الجول كذا كذا كذا واحد سألنا عن ذكر اليمين والشخيمات في الصحيح مسلم وردة رواية فيها ذكر اليمين وفيها ذكر الايه الشمال يد الله ايه ملأة او قال الحديث على ما اسكر وبيده الاخرى يقبل الله السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك ثم يأخذ الارضين بايه بشماله على ما اسكر من نص الحديث هنا يبقى ذكر اليمين ذكر الشمال والرواية هنا بكل وفيفة ايه دي ربي يمين وإحنا عمنا طريقة إن لو ثابت النص يبقى نيج معاملهم نبحش عن طريقة الجمع بين النصفين لحي لو ما ثابتش خلاص خلاص لو ما ثابتش النص فأنت هتتعيد من إيه معاه فهما بقولوا تنفذ الشمال منكرة منكرة نفذ منكرة مع أن الحقيقة صحيح مسلم فأنا ممكن يكون في صحيح مسلم بس فيه آآ في النصف وانك اره لوات مخالبة الشقة لما هو ايه؟ اوثق ان كان السبب في الطبعيث صنع حديثية ويقوم بها المحدثون خلاص لكن ان كان السبب في ربها ظن من منهم ان اثبات الشمال في تشديده لله لبدا فهم الخطي بكلام النبي على السلام لان مفيش اصلا اي تعارض بين ذكر الشمال وذكر في يديه يمين فوق بيلي ازاي؟ هل ذكر الشمال فيه استقبل الصفة بغير تشبيه نعم هو عاصر كلمة اليمين جاء من ايه جاء من اليوم لماذا سميت هذه اليد يمين هذي اسمها يد فإن خلا فيه من وش مات يمين جاءت من الخير واليوم والبركة الذي يعود على الانسان انتخبالك ازاي فاستخدام الانسان لليد اليمين اكبر ولا للشمال رول اليمين لكن الشمال بتساعد اليمين وهي ايضا مخاية يعني يقول لكم يعني ملاش خاية فبيجي من اشار بيجي من اشار بيجي من امرض خاية لكن ليس كالايه كاليمين فسميت يمين على ان الفضل اللي بيعود على الانسان منها اكثر من يمين من الشمال انت خبلك ازاي لكن كلتا اليدين ربنا صمعها اخذ يا يرسان مدرك بربك الكريم الذي خلق فشوك فيه في اي صورة ما شعر السبع فاليمين والشمال كلاهما قيل لكن سميت اليد يمينا على اعتبار في اليمن والخير اللي بيقول على اليمين على الانسان كوي سيدي طيب تعال بقى الحديث لو انت نظرة الاحاديث تلاقي من مجموعة الاحاديث تجد ان ربنا لما يذكر اليمين يذكر فيها الصبر يد الله ملآك لا يغيبها نفقة سحاء ذي ليه سحاء الليل والنهار قرأيث ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يأخذ ما في يده اللي هو صدل ربنا سبحانه وتعالى الذي يعامل بالمؤمنين هنا بيعملهم بايه بصدله باليوم بصدله طيب وبيده الأخرى الميزان اللي هي ذكرك في الرواية الشمات بيبقى الاخرى الميزان اي ميزان ديه عاجل ولا فضل عاجل فبالناس لو مشت بالعدل مش يعود عنهم الخير قولي اخواني يعود عنهم الخير. لو الناس حققت كل حدا بالعدل فما بالك بقى لما يكون فيه تمان فضل والفضل ايما من العدل الفضل ازياد من العدل انت اخبارك ازاي يعني الفضل زيادة على العدل عجل وزيادة ربنا ولا فانتا والفضلة دايما كن يعني انا واحد بيعاملني معاملة خيبة وجاري ومسكرة المسلم اعمل بالفضل طابو الكافر اعمل بالعبد واعمل بعبد يعني مسلقوش. ما سرقوش ما اقتريش عليه ما قددش عليه ما تستطيع عليه ما تستطيع عليه, عليه،, عليه،, عليه،, عليه هاد بالايه بالعبد لو واحد اخذ مني فلوسي وما طلني وهو يستطيع الاداء الرسول قال المطل الغنيل يزل يحل عربة هو عقوبة. يبقى عامل بايه بالعبد لشك اشكيل هذا معنى يحلوا يحل... يحل عربة وعقوبال يعني اشكيل الناس وقال بحراموا ترانوا يعمل كذا وكذا وكذا ومشهد يستجد الفوس اللي عليه واشكيله بات ما جيب حق ففي دي عاملته بالعزل ولا بالفضل بالعزل لكن لهو عنده الحرص على الاداء وجيه في المعد وقال لك والله انا اللي بنت على جمعوته وانشان اعذرني وك... فهو حرص على الاداء فده عامل بالفضل ولا بالعزل بالفضل من يسر على مؤسس يبقى ايضا فيه ميزان ربنا سبحانه وتعالى وضعه في الكون اسمه ميزان العدل وميزان اسمه ميزان الفضل يحاسب الكاثرين بعضله ويحاسب المؤهين بفضله فالله بسبب ما انزلنا الخير سحاء الليل والنهار اللي هو يده فيها الفضل واليوم والثانية فيها العدل فالفضل يمني والعب يمني وكلتا يد يا رب يمني هذا الحديث الاول لكن باعتبار ان الفضل ايمن من العقل والفعل في يومنا كانت الاخرى اعتمال بالنسبة للعقل فليس فيها اي تشبيه ولا فيه داعي للتكذيد بالحديث او رب الحبيث ان كان الثباب عدم الصمع الحديثي اما ان كان صمع حديثي او كنا المحدثون يقولون هذا اللفظ فيه شزوج او ايه خلاص ما فيه شفر الحديث لو ترق ثبوت الحديث فليس فيه زي ما من تيميل عمر في الحجر الاسود يامين الله يضرار وليس معناه ان احنا نقرب عقيدة لم تثبت في نص صحيح لان العقيدة بتأخذ من تصديق الخبر ولن يكون في خبر فاهمين المقربية ودي من اهم النقاط والمسائل في الجمع بين نوايتين اليمين والشمال وقلتها زي برضو ان بعض العلماء دي على حديث خلق الله وادم على صورتي وعراض ان يحمل كلمة الصورة على صورتي على صورة آدم ويطر على ذلك ولو في حديث ضعيف في القضية يستخف عشان يأيب براي لا إذا كان هذا هو المنحة ما يستمع حدثي وفرثة نقول لا الحديث ليس فيه ما يدل على التشبيه خلق الله أدم على صورته الضمود يقول على رب العزة والجلال وليس فيه وزي يقولنا خلق الله على صورته في القبر المشترك ليوفق الله في القبر الإيه الإنسان أنا بيطول تعريف كثير عليكم النهاردة بعض الأسلاء حنوقف الآن هنا ونتكلم على لا القاعدة كويلة لساها كلامك فيها لا معنىش انا نفسي معادش عندي طاق مش بقالنا بيساعة فيها تقريبا؟ او اكثر مش كده؟ نحن عندنا مصنرة في عبنة فيها مبارع فهونا فيه عنين يا اخوان المبارك لكم اين الدورة اللي بيستخدمها الآن نأتي موعدة باتنين؟ دي موجودة في مسجد السحادة في شمس في الحديث عن قدرم وان قدر مشترك بينه وبين الله وحديث مناقشه بين وبين شخص يستمع لك ويتابع الحضور ويخص القول هل القدر مشترك بيننا وبين الله في كل شيء ان في بعض الاشياء حيث يصف من كلامه ويرك أن هذا القدر يشمل كل شيء لا ما ثبت به النص يا اخي وحيث انه لم يرك الحديث ما يدل على ذلك او ما يفيد ان هناك اشياء دون اشياء كما كان من هذا الشخص الا ان اتهمني بالكفر وذلك لسوء فهمي فارجو من فضيلتكم وكل املي في شخصكم الكريم وضع ضوابط شديده في الاختلاف في الثقافة هناك اختلاف في الثقافة وكل العلم الغل... وقلة و... العلم والغلبيات لا يدرسها إلا المتقصف أمثال فضيلاتكم وفضلاتكم يعني طبعا الإخوة بنوضح بوابة معلش في الأخ ما يستعجبش ويعد يوحكم يرجع يسأل إحنا على هذا الأساس موس بس عشان كل اتصال كل يوم انت جاء المهضرة لم تشجاج أخي بالك إزاي أنا ما أديك على الأساس حصل فيه خلاف زي بعض الأخ من الإخوة أظ اتصل على اساس انه يمكن يكون تعزل في قضية فأحس انه اخسأ فا اتصل عشانه يجربع نفسه في عزيني بكده لغاية ما الاخ ياخد بكسرة المتابعة والفضور خبره في التعامل في هذه الاشياء لانه يقول فيه خبره مشترك بين الخالق وبين المفلوك في اللبض العالم المجرد فيما ثبت في المصر مش عن اطلاق انتوا هدين بلتوا يا فنة حتى قياس الاولى يضر في ما ثبت فيه ايه؟ في النص بذلك في بعض الاستوانات دينا عامل الثالثة تدمورية دي فيها الغاز محاضر 25 مشكلة برضو؟ طيب سبحانك اللهم الرحمن اشهد والله الى انت الشخصة تقولين سلام عليكم السلام عليكم للنفس ولو هستوى لو وجلتنا كده بالعلم لو وجلتنا الله صلح الله يقول له بانتكدة بانتكدة بتأول احنا <تصفيق> واستعين محل. لا. محل. لا. هو ربنا هو ماشي انها هو مش فاهم الجنب اقول لك ده تاويل هو التواب ثاني كده لك تاويل اللي ما رخص انا كل مره بيجي يقولوا احنا ما خدناش وبيكرروا المده ما